أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا اذع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمفتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تستي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ ختلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تفتمون فقلنا اضرغوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم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 ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لك الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلى بعضهم إلى بعض قالوا وَإِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُ لَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِعِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَأْقِلُونَ